ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا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 119. فِي في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون 110. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل فِيهَا لكم فيها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 لكم يريد ان يتفضل عليكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين 112. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين 113. قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحِينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فإذا جاء أمرنا وفارت النور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 إِ فِي ذَلِكَ لَ آيَاتِ وَإِنكُ لَمُ بتَلين ثمَُّ أَنْ شَأََّا مِن بَعَْدِهِمْ قَرنًا آخَرين فَأَْرسَنَّافِي إِم رَسُول مِنهُم أَنِعظُود اللَّهَ مَا لَكُم مِن إلَهٍ غَيْرُ أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم وَأَثَرْنَا هُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون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 قَالَ رَبِّ نَصْرِنِي بِمَا كَذَّبُون قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَوُقِدْنَا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ثمَُّ أَنْ شَأنَّ مِن بَعدِهِم قُرونًا آخَرين مَا تَسبِقُ مِن أمٍَّ أَجَهَا وَمَا يَْتَأخِرون ثمَُّ أَرسَ النرسُ لَنَا كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَا هُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ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 وَقَاوا أَنُؤِّنُ لِبَ شَرَيْينِ مِثنَا وَقَمُهُ مَا لَنَا عَابِدُون فَكَذَّبُهُ مَا فَكَانُوا مِنَمُهكِين وَلَ قَد آتَينَا مُسَلكِتابَابَ لَ عََّهُم يَهتَدونُون وَجَعَلْنَا مِنْ نَبَ نَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب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 والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا الا وسعها وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي ضَلَالَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ حَتَّى 115. وفيهم بالعذاب إذا هم لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون 117. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون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 110. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين 111. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون 117. قل أفلا تذكرون 118. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم 119. سيقولون لله قل أفلا تتقون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 عَالِم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 111. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون 112. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم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 قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ خَسُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَأَثْبِتْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سُخْرِيًّا حَتَّى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 قَالُوا لَفِتْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِي قَالُوا إِلَّا بِسْتُم إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ افَحَسِبْتُمْ انمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَانَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ